أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى أهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة أيها المسلمون إن من أعظم محاسن هذا الدين العظيم عنايته بالأخلاق الفاضلة الكريمة تلكم الأخلاق التي هدي الناس بسببها إلى دين الله جل في علاه أخلاق الإسلام الجميلة البهية التي جعلت هذا الدين تغفو إليه قلوب العباد وتحن إليه وترق الأفئدة لمعرفة هذا الدين رغبة وانشراح الأخلاق التي اعتنا بها الإسلام فدعا إليها ورغب فيها وجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعث ليتمم مكارم الأخلاق فيقول إنما بعثوا لأتمم مكارم الأخلاق ويمتدح ربه جل في علا فيقول وإنك لعلى خلق أعظيم ويقول الله جل في علا فبما رحمة من الله لانتلاح لهم ولو كنت فضلاً غليظ القلب لم فضوا من حولك لذلك معاشر المسلمين الأخلاق الكريمة الفاضلة هي التي كانت بأمر الله من أسباب هداية كثير من القلوب إلى الإسلام الجميل البهي في الخلق في المعاملة فيما يكون بينك وبين ربك جل في علا الخلق الحسن أن تتلقى أحكام الله الشرعية ما قد قضاه شرعا أو قدر تتلقاه بانشراح صدر وبالتسليم دون ضجر دون قلقين دون اعتراض فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيته ويسلموا تسليما حسن الخلق مع الله زل في علاه أن لا تعترض أوامره ولا نواهي أن تنقاذ إلى شريعته أن تسلم لما قد قضاه قدرا فلا تحزن ولا تضيق إنما تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا الأخلاق الفاضلة الكريمة التي دعا إليها الإسلام وتحلى بها نبي الإسلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان خلقه القرآن لما أن سئلت أم المؤمنين رضي الله تعالى عن عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت كان خلقه القرآن ولذلك معاشر أحبه كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحسن الناس خلقا كما يقول عن بن مالك وكان يقول ما مسست يدا أحد ألين من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنها لألين من الحرير والدباد وكان يقول خدمت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عشر سنين لم يقل لي أف قط وما قال لي لشيء فعلته لما فعلت ولا لشيء لما أفعله هل لا فعلته انظر عشر سنين لم أتأفى في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خادم قط ولم يكن أبدا غليظا ولا فاحشا ولا متفحشة ولا صخابا بالأسواق وبها بذيئة صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحتمل الأذى جدا كان عربي يأتي كما في حديث أنس وقد لبس بردة النجرانية غليظة الحاشية يأخذ بصفحة عنق النبي يجذبه جذبة تؤثر في صفحة عنق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول يا محمد اعطني من مال الله فليس المال ما لأبيك ولا أمك فيهم الصحابة بالأعرام بعد أن فعل مثل هذا الفعل الشديد المنكر فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر له بعطاء يؤذيه قومه يؤذيه بعض الناس كأني ابن بين آذاه قومه فكان يمسح الدماء عن وجهه ويقول اللهم مغفر لقومي فإنهم لا يعلمون يمسح الدماء عن وجهه ويدعو لهم بالمغفرة ويرجو ربه الصفحة إنها الأخلاق الفاضلة العظيمة التي كان عليها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذلك ما كان ينتقم لنفسه وما كان يغضب لنفسه إنما كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله ما كان يغضب لنفسه كان يأخذ العفو من الناس ما قد تأتى ولذلك معاشر الأحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان شديد الحياة أشد من العذراء في خذرها وكان يعرف ما قد يكرهه أو يحبه من صفحة وجهه وإن وجهه لا يستنار كالقمر كان يعرف من وجهه كان له وجه يدل على باطنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على باطنه النقي الطاهر ولذلك من شر الناس ذو الوجهين من يلقى ذا بوجه وذا بوجه المؤمن ليس له إلا وجه واحد ووجهة واحدة لذلك معاشر الأحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان بين أصحابه لا تكاد تعرفه لم يتميز بتوبين ولا بمركوبين ولا بسلاح ولا بكذا أو كذا لا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تأثيل جارية، فتأخذ بيده جارية. بني صغيرة لا يعبأ بها لا يلتفت إليها تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وتمشي به حيث شاءت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمر بالصبيان وهم يلعبون فيسلم عليهم كان نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحمل أمامة ابن زينب في الصلاة فإذا قام رفعها وإذا ركع أو سجد وضعها نبيك كان يسمع صوت بكاء الصبي في. تزوجوا في الصلاة لما يعلم من وجد أمه عليه نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي فيأتي الحسن أو الحسين فيرتحل ظهره كدراعيل فيطيل في بعض ركعتين الصلاة فيتعذب الصحابة فيقول إن هذا ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون على المنبر يخطب فإذا الحسن والحسين يمشيان فيتعثران فينزل من على المنبر ويضع الحسن والحسين في حجره ويقول صدق الله ورسوله إنما موالكم وأولادكم فتنة انظر إلى رحمة عظيمة يأتي الصبي فيوضع في حجره وقد يبول في حجره فلا يعنف يطلب ماء فينثر هذا الماء على آثار بول الصبي نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهدى إليه رجل شملة بردة وكان النبي محتاجا إليها فلبسها فسأله رجل إياها اعطني هذه الشملة اعطني هذه البردة يا رسول الله فنزعها وأعطاها له فلامه الناس أتأخذوا ما قد أهدي إلى النبي وهو محتاج إليه وأنت تعلم أنه لا يرد سائلا قال إنما أخذتها إنما سألتها لتكون كفاني. نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعلق به بعض الأعراب يسألونه ويلحون عليه في المسألة فيقول والله لو أن لي عدد هذه العضاء إبلا لقسمته عليكم أي عدد هذه الأشجار إبلا ثم لا تزيدونني بخيلة لا ولا كذاب لا ولا جبانة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعطي رجلا غنبا بين جبلين غنما بين جبلين فيرجع إلى قريش ويقول يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان شجاعا بطلا مقداما ولذلك في غزوة حنين يوم أن أدبر من أدبر من الناس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بغلته وابن عبد المطلب قد أخذ بزمام بغلته وهكذا يقول يريد أن يحجزها والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب العباس ابن عبد المطلب آخذ بزمام الراحلة البغلة يمنع عوامل التقدم خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسمع أهل المدينة وجبة وفزعة فيخرجون قبل الصوت فيجدون النبي صلى الله عليه وسلم قد سبقهم وقد تلقاهم وسيفه في عنقه وهو على فرس لأبي طلحة ويقول لن تراعوا لن تراعوا سبقهم سبقهم إلى موطد الفزعة والجلبة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما انقام ذاك الرجل بسيفه وقال يا محمد من يمنعك مني قال الله فسقط السيف نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعتمد على ربه إنما معي ربي سيهدين ولذلك معاشر الأحبة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحييك حياة كريمة طيبة تنعم بالإسلام وتسعد به ويطيب قلبك كلما قرأت سيرته كلما تعرفت هديه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أعظم الناس عشرة لأهله خيركم خيركم لآله وانا خيركم لأهلي نبيك يرقي سوبا يصلح لعله يكون في خدمة أهل بيته نبيك صلى الله عليه وعلى آلي وسلم خير بان يكون ملكا ملكا وبين ان يكون عبد النبي فاختار ان يكون عبد النبي نبيك صلى الله عليه وعلى آلي وسلم كان يؤثر عن نفسه وكان يمر الهلال والهلالا ولا تقد يفوي أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار كان يربط الحجر على بطنه من الجوع وكان الجوع يخرج من بيته فيلقاه أبو هريرة ما لك يا أبا هريرة ما لك يا أبا هر قال الجوع يا رسول الله قال والله ما أخرجني إلا الجوع نبيك صلى الله عليه وعلى آلي وسلم أجمع كفار قريش على أذيته رموه بالحجارة ووضعوا سل الجسور على ظهره ونادوا بأنه كاهن وساحر ومجنون وقالوا في القرآن يا ساطير الأولين ومع هذا يوم أن جاءه ملك الجبال فأقرأه السلام ثم قال يا محمد لو الشيطان أطبق عليهم الأخشبين الجبلين العظيمين المحيطين بمكة لفعلت قال لا إني لا أرجو أن يخرج الله من أصلابهم قوما يعبدون الله لا يشركون به شيئا معاشر المسلمين يا من تقرؤون قصاصة اليهود والنصارى يا من تقرؤون أساطير الروايات والحكايات كي تكون بطلة كي تكون شجاعة اسمع إلى سيرة نبيك وقرأ سيرة نبيك ترى العجب العجب في الكرم والجود كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدالسه جبريل القرآن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في كرمه وجوده في رمضان أجود من الريح المرشلة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان على حسن عشراتهم وكان كذلك أيضا يعلم أصحابه الرفقة لما قالت عائشة أم المؤمنين وعليكم السام يا إخوان القرد والخنازير ما قالت السلام عليكم قالت السلام عليكم فقال النبي لعائشة إن الله يحب الرفقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أن يرسل إلى الله أرسل معاذ بن جبال وأبا موسى الأشعري إلى بلاد اليمن فقال يسيرا ولا تعشرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أن أطال معاذ بأحلى صلاتي العشاء أطال بالناس غضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال في موعظة شديدة أيها الناس إن منكم مُنفّرٌ، فأيمكم أما الناس فليخفف، فإن من ورائه المريض وهذا حاذٍ، لذلك ينبغي على كل مسلم أن يتحلى بالخلق الكريم كي يعيش جمال الإسلام وروعةه. لماذا أخي؟ لماذا تبحث عن أبواب السعادة؟ تخت وأنت تبحث. مضى من العمر ما قد مضى عشرون عاما ثلاثون عاما والسعادة بين يديك الإسلام الذي ذهبه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترتقي بخلقك مع العدو ومع الصديق تتربى على الإسلام الذي تربى عليه الصحب الكرام فإنهم كانوا على ديانة وعلى خلق قويم ولذلك من سننهم في أخذ العلم أنهم لا يجاوزون العشر من الآيات من كتاب الله حتى يتعلموها ويعملوا بهن فأخذوا العلم والعمل أخذوا العلم والعمل ولذلك معاشر الأحبة دينكم قائما على التوحيد ومن آثاره العظيمة الخلق الكريم تأمل اليوم وانظر حواليك إلى أخلاق شافلة وإلى أحوال مردية عند الكثيرين ممن ابتعدوا عن جمال الإسلام وعن آدابه الخيامة صارت منقبة الاعتداء على العرض صار شجاعة الوفوتوة الكذب صار شطارة ومهارة انظر إلى كثير من الأحوال التي تراها اليوم في حال المؤسفين من التدني كل ذا من البعد عن الإسلام وأذابه وأخلاقه ولذلك أشقيت أحوال الناس إلا من رحم الله الضيق القلاق الفقر الحاجة وهكذا العسر في الأمر كله بسبب أن القلوب قد ضاقت أحوالها لذلك معاشر المسلمين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذيب ولو كان مازحا وببيتين في أعلى الجنة لمن حسن خلقه بيت بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه فإذا قلت ما حسن الخلق قال العلماء بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه بذل الندى أن تعين بمالك إخوانك تعين بجاهك تعين بما أعطاك الله إخوانك تنصر المظلوم وتدفع البؤس عن البائسين وتعين الضعفاء والفقراء إن كنت معذما وقد أعطاك الله الجاه فالجاه وهكذا تعين إخوانك وتشعر بآلامهم كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إلى السك من أعضون تداعى له سائر الجسد بالحما والسهر بدل النذى وكف الأذى المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده إياك أن يؤذى مسلم. المسلم بسببك أيها الطاعن أيها المفتري أيها الكاذب يا من تؤذي إخوانك يا من تؤذي جيرانك يا من تؤذي أرحامك يا من تؤذي المسلمين إياك فإن الله جل في علاه يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإسما مبينا الواديم أن تكون رحمة على إخوانك وعون لهم الواجب أن تكون ماصحة الواجب أن تعود المريض وتشمت العاطس وتستنصح من نصحك وتنصر المظلوم الواجب أن تشعر بآلام إخوانك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه يقول العلماء في تعريف حسن الخلق بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه أن يكون وجهك مستبشرا بشوشا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أكثر الناس تبسما ويقول جرير بن عبد الله البجل ما لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم تبسمك في وجه أخيك صدقه ولذلك ينبغي أن تحرص على مكارم الأخلاق بأن تكون بشوشة طلق المحية لإخوانك تحبهم وتدخل السرور على قلوبهم أما الجفا، أما الهجران أما الغلظة أما الفضابة فليست من دين الله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام لا تهاجروا لا تدابروا لا تحاسدوا لا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا بحسب امرئ من, من الشر أن يحقر أخاه كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله أيها المسلمون الهجران لا يجوز التهاجر إذا كان في أمر دنيا أما هجران أهل البدع أما هجران أهل الضلال أما هجران أهل الكفران فواجب متحتم من أجل أن يسلم دينك وتسلم عقيدتك ويسلم منهجك على طريق الأسلاف الكرام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك الطائفة المنصورة الفرقة الناجية هجر أهل البدع واجب شرعي كان عليه السلف الكرام بل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالهجران لتحقق المصالح الشرعية لذلك ينبغي أن تتعلم الإسلام تعلما صحيحا وينبغي أن تمرن نفسك على الخلق الكريم كلنا نجد أخطاءاً كلنا نلحظ عيوباً في أنفسنا كلنا نشكو علالاً لكن الواجب أن تجاهد وأن تعالج وأن تمرين نفسك استبشروا أيها المجاهدون لأنفسكم الصابرون على مضاد استبشروا يا من تصبرون على الأذى استبشروا يا من تعالجون عيوباً وأدواء استبشروا بقول الله جل في علا قال الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين جاهد حاول تقرب من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا من تقرب إليه ذراعا تقربت إليه بع ومن عتني يمشي أتيته هرولا لذلك يا كن تظن أن هذا هو خلقك وكفى لا لا يزال في الأرض ميدان ومتسع يدركه من جد في الطلب لا يزال إن كنت بخيلا فتعلم الكرم والجود إن كنت فاحشا فتبوح بس لسانك إلا بذكر الله والكلام الطيب وقولوا للناس حسنا إن كنت مكارا فقف عند حدك فإنه سيمكر بك إن كنت خائنا فإن الله لا يهدي كيد الخائنين إن كنت إن كنت حاسدا فعالس قلبك بأن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك إن كنت طامعا جشعا فلتعلم أن الدنيا ستتركك وما أسرع ما ينقضي الأجر يا مسلم يا مسلمة العمر قصير وقد ول ما قد ول أقبلوا على دينكم أقبلوا على مجاهدة أنفسكم فليحب بعضكم بعضا وتآخوا عباد الله وتآخوا فيما بينكم وتراحموا نسأل الله جل في علا أن يهدي قلوبنا وأن يصلح أحوالنا اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت اللهم اصرف عنا سيء الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم اهدنا وسددنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى